بسم الله الرحمن الرحيم فاقترب في الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أمواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءوا إمَةُم بَالِ وََةُ خَمةُ مذُ فَتَوَل عَهُ يَوْمَ يَدَعُ الدَّ عَلَ شَيئ قُر خُشعَن أَد صَار يَقُيونَ مِنَأَذثِكَ أََّ جَادُ مُ تَشِ مُعَيَّنَ لَيْلِ الدَّاعِي يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيدٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ رُوحٌ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْرُونٌ وَازْدُرّ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فانتصر. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَنْوَاحٍ وَدَسِّ ر تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا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 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ احْمِ مُسْتَمِرّ تَنزَعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِذ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَأَنذَرِ ولقد يسعنا القرآن للذكر فهل من مبتكر كذبت فموذ بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أولقي الذكر عليه 117. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر 118. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر 119. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. كل شرب محتضر فنادوا صاحبا فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي وانذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر وَلَقَدْ يَسَّغْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْهِمُوا الْذَّكِرِ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْتٍ بِالنُّذُرْ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوْطَ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِهِ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 كَرَاتٍ عَذَابٌ مُسْتَقِلّ تَذُوقُ عَذَابِي وَالْعَذَب وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا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 بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَتَاهَا وَهُمْ مُنْكِرُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بقدر وَمَا أَمُرْنَا إِلَّا وَاحِبَةٌ كَلَيْفٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَبْ أَهْلَتْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرُ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَفَرٍ انَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِيمَا قَاعِدُونَ صِرَاطَ الْعَرِشِ عِندَ مَلِيكٍ مقتدر